الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا المعنى قل لهم يا نبي الله هل ننبئكم أي نخبركم بالأخسرين أعمالا أي بالذين هم أخسر الناس أعمالا وأضيعها فالأخسر صيغة تفضيل من الخسران وأصله نقص مال التاجر والمراد به في القرآن غبنهم بسبب كفرهم ومعاصيهم في حظوظهم مما عند الله لو أطاعوه وقوله اعمال منصوب على التمييز فإن قيل نبئنا بالأخسرين أعمالا منهم كان الجواب هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وبه تعلم أن الذين من قوله الذين ضل سعيهم خبر مبتدا محذوف جوابا للسؤال المفهوم من المقام ويجوز نصبه على الذم. وجره على أنه بدل من الأخسرين أو نعت له وقوله ضل سعيهم أي بطل عملهم وحبط فصار كالهباء وكالسراب وكالرماد كما في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع الآية وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ومع هذا فهم يعتقدون أن عملهم حسن مقبول عند الله والتحقيق أن الآية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم صواب وحق وأن فيه رضا ربهم كما قال عن عبدة الأوثان ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقال عنهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقال عن الرهبان الذين يتقربون إلى الله على غير شرع صحيح وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية الآية على القول فيها بذلك وقوله تعالى في الكفار إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقوله وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون والدليل على نزولها في الكفار تصريحه تعالى بذلك في قوله بعده أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الآية فقول من قال إنهم الكفار وقول من قال إنهم الرهبان وقول من قال إنهم أهل الكتاب الكافرون بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك تشمله هذه الآية وقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأله ابنه مصعب عن الأخسرين أعمالا في هذه الآية هل هم الحرورية؟ فقال لا هم اليهود والنصارى أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد يسميهم الفاسقين انتهى من البخاري وما روي عن علي رضي الله عنه من أنهم أهل حروراء المعروفون بالحروريين معناه أنهم يكون فيهم من معنى الآية بقدر ما فعلوا لأنهم يرتكبون أمورا شنيعة من الضلال ويعتقدون أنها هي معنى الكتاب والسنة فقد ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وإن كانوا في ذلك أقل من الكفار المجاهرين لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما قدمنا ايضاحه وادلته وقوله في هذه الآية الكريمة الذين ضل سعيهم أي بطل وضمحل، وقد قدمنا أن الضلال يطلق في القرآن واللغة العربية ثلاثة إطلاقات الأول الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل كالذهاب عن الإسلام إلى الكفر وهذا أكثر استعمالاته في القرآن ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا فضلوا عن سواء السبيل الثاني الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال ومنه قول العرب ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه وغاب فيه ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وظل عنهم ما كانوا يفترون أي غاب واضمحل وقوله هنا الذين ظل سعيهم أي بطل واضمحل وقول الشاعر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أي نسار أي عن الحي الذي غاب واضمحل ومن هنا سمي الدفن إضلالا لأنما أعلى الميت المدفون إلى أن تختلط عظامه بالأرض فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان فآب مضلوه بعين جلية فغودر بالجولان حزم ونائل فقوله مضلوه يعني دافنيه في قبره ومن هذا المعنى قوله تعالى قالوا أئذا ضللنا في الارض أئنا لفي خلق جديد الآية فمعنى ضللنا في الأرض انهم اختلطت عظامهم الرميم بها فغابت واستهلكت فيها الثالث الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابقة للواقع ومنه بهذا المعنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى أي ذاهبا عما تعلمه الآن من العلوم والمعارف التي لا تعرف إلا بالوحي فهداك إلى تلك العلوم والمعارف بالوحي وحدد هذا المعنى قوله تعالى عن أولاد يعقوب قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم اي ذهابك عن العلم بحقيقه امر يوسف ومن أجل ذلك تطمع في رجوعه إليك وذلك لا طمع فيه على أظهر التفسيرات وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أي تذهب عن حقيقة علم المشهود به بنسيان أو نحوه بدليل قوله فتذكر إحداهما الأخرى وقوله تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أيها المستمع الكريم هذا قدر لقائنا الليلة ولنا إن شاء الله لقاء ليلة غد فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته